موسوعه النابلسي ل ل ل و الاسلاميه وذلك م ش و س و م ه النابلسي للعلوم الاسلاميه I'm <laughs> sorry. من ر ب ك نقضي ن ي ب ه م وإنهم ل ف ي شيء م ن ه م د ى ش ر ك م لما ن و ف ي من ر ب ك أ ع م ا ل ه مضمون إنه ا ي ع م ل خبير ف ا س ت غ م ا ع ي and then、uh...